فَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ نَّالكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ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 لهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنا انا كنا معكم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 بِحامِلينَ مِنْ خَطَاايَهُمْ مِ شيءَيْ إِهُم لَذِبُون وَلَا يَحمِل إ أَثْطَالَهُم وَأَثطَالَمَّا أَثْقالم وَلَا يُسْأََل يَوْمَ القِيَامَةِ عََّا كَوا يَفْدَرُون.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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم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 فئِكَ يَئِسُ مِ الرحمَةِ وَأُولائِكَ لَهُم عَذاابُ أَلم فَمَا كانََ جَابَ قَوْمم إِلَّا أَ قَا قُنتُلُم أَوْ حَرِّقُوه فَأَن جَو اللَّهُ مِنَ النَّار إِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 جب تین مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نَحْنُ أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 وَإِلَٰمَ دَيْنَا أَقَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمْ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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهُمْ أُولَائِي يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ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 وَلا يَتيِييَّهُم بَغتَتَهُم لا يَشقُرون يْستعجلِونكَ بِالعذا وَإِ جَهَن مَ لَ مُحيطةُم یو مشا مل فوقیم وم تحتی اوجلیم و ملون دین منوی ویاہ تی فہبدون کل سی د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 وَل يِن سَأتَهُمن خَلَقًا السَّمواتِ وَْأَوْضَ وَسَخرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ل يَقولُولَّ اللَّ فَأَنَّ يُفَكُون ال اللهَّهُ يَبَنْ سُتُر رِزْقَالِمَ شَاءُ مِنْ عِبادِه وَيَقُدِرُ لَ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُوا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ